كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أئذا كنا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقٌ جَدِيدٌ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَقْضِ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا وَجَعَلنا لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ فَقَالَ له فرعول إني لأظنك يا موسى متشورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إِرَائِي إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْهُورًا فَأَرَأَاهُ يَسْتَفِزُّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَ الْأَرْضُ فَاضَتْ إِذَا جَاءَ وَحْدُ الْآخِرَةِ جئنا بكم لفيفا